نتكلم على الشرك بين القديم وبين الحديث وهذا من, من الأهمية بمكان هذه الأبواب من الأهمية بمكان الإخوة تعض عليها بالنوارد لا سيما وأنها من باب العبادات التي يعني قد ضل فيها كثير من الـ الـ الـ الـ الـ الأفهام أو ضلت فيها كثير من الأفهام وزلت فيها كثير من الأقدام وقد بينت أن كثير من الإخوة قد وقعوا في مسائل مثل هذه هم لا يدرون اتفاتت القلب هذه مصيبة كبرى وهي عند الجميع يعني محدثكم يقول بذلك ان التفاتة القلب في كل لحظة وحين امر جلل على الانسان لا يستطيع ان يقاومه او يستطيع ان يسيطر عليه هو تقلب القلب القلب بالذات لا يستطيع ان ليس له تبيل اليه الله تعالى الذي يحول وبين قلبه التفاتة القلب فقط كما قلت لكم لما التفت القلب فقط ابراهيم عليه السلام يلتفت لابنه اسماعيل انظر الى البلاء الذي نزل عليه ايام بلاء قال يا بني إني ارى في المنام اني اذبحك فأمره الله وحيا أن يذبحه لالتفاتة القلب لابنه أخذ منه حظ الجبلي لكن زاد عن الجبله بعض الشيء وابراهيم عليه السلام عاش امدا ودهرا بعيدا يدعو الله رجاء ان يرزقه الولد فالتفاتة القلب لا يرضاها الله جل ذلك لذلك انا قلت الاخوه دائما الشرع ما جاء الا بسياج ليحفظ هذا القلب لان القلب هو المحرك الرئيس لكل شيء فلا بد من حفظ القلب من الالتفات لغير الله جل في علاه جميع العبادات القلبيه بد ان ترى فيها ما فيها انها عدم الالتفات لغير الله جل في علاه تكلمنا امس على الخوف وان الخوف لا يكون الا من الله جل في علاه وقد يكون الخوف جبليا وهذا الخوف الجبلي قلنا انه قد يكون جبنا والجبن هذا خوار والخوار قد يعني منه من مسلم هذه فيه خسه خسه الطبع الذي يخاف من الصرصور مثلا او يخاف من يعني من الذباب الكثير اللي جاي على هذا جبن والجبن لا, لا, لا, لا يقبله الشرع ليس من أخلاق المسلم الجبن ذلك كان سنة صباح مساء يستعيذ الله من الجبن ومن البخ وقلنا بأن الخوف خوف أيضا يكون شكيا بأن يخف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كالخوف من الجن كما بينا قبل ذلك بأنهم كانوا إذا نزلوا واديا قالوا نعوذهم يقولون يستعذون, يستعذون بسيد تغفر الله يستعيذون بسيد هذا الوادي من الجن وناهيك بقى على الله الذين يسبحون البقرة والدجاج والديك من أجل دفع الجن أو الأمن والسلامة من الجن وهذا ذاع وشع في الناس وهذا شرك شرك بالله جل في علاه وإذا قلنا تكلمنا على الخوف لزاما نتكلم على الرجاء لأن الإنسان بجناحي الأمان يطير إلى ربه جل في علاه قدما بخوف ورجاء لان المرء يتعبد لله جل في علاه باسس ثلاثة بجناحين وراس الرأس المحبه اسس كل شيء واساسه وركنه الركين المحبه محبه الله محرك رئيس في القلب لكل اعمال الجوارح الجناح الايمن هو الخوف والجناح الثاني هو الرجاء جناح الأمان لو عبد لو عبد الله جل في بالخوف فقط صار حروريا ويصل بذلك الى القنوط وليأسم رحمة الله لفعلها كما ترى هؤلاء الخوارج الله في الفكر كما قلت لكم كان اذا تكلم عن سيم من الناس قال غيبة والغيبة كبيرة معصية دخل فاغتسل ساعات الليل والنهار بيغتسل لغاية ما باش هو انتهى امره خلاص هو اذ جسده من كثرة الغساء هذا قنوط من رحمة الله لفعلها يصل الى ذلك مع الضلال المبين واذا عبد الله على الرجاء وأمل في الله خيرا وان الله رحمته وسعت كل شيء سيصير بعد ذلك عيش على الارجاء مرجي فهو ما عنده يعني كانه سيصل انه لا يضر مع الايمان ذنب وهذا الذي تراه على المقاهي مدام هنا ابيض اخويا والنيه بيضه يبقى خلاص قلت لا اله الا الله هنا ابيض يبقى انت في الجنه لهذا الذي نسمعهم من العوام يقولون دائما هذا الباب مع ان في, في, في قولهم شيء من الحق في قولهم شيء من الحق لأن مدار نظر الله لا على إيش على القلب ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فأنه كان الأوابين غفورا والنبي وسلم يقول التقوى ها, هنا التقوى ها هنا ويشير إلى القلب وقال ألا وإن في الجسد المضائدة صراحة صلاح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله لكن هنا أبيض لابد يبقى الظاهر إيه أبيض لكن أنت سواد في كل شيء رايح في الليل تشرب المخدرات وتذكر وتفعل الفحيشة مثلا وتقول هنا ابيض لا مش ممكن البياض هذا سينضح قد تتعرج قد تزل وهذا الذي يحدث لنا جميعا قد تحدث الزلات والسقطات والهنات لكن نقول التوبة والأوبة ويبقى غالب حال المر عليه على ايه على الطاعات على الطاعات غالب حال المر هذا الذي يدعي بانه في قلبه الايمان أو, او اعتمر قلبه بالايمان فالغرض المقصود إذا عبد على الرجاء صار مرجئيا ومؤجليا واذا عبد على المحبة فقط صار إيه غاليا طائفه الغلو ربع العدويه قالت لا اعبدك خوفا من نارك ولا طلبا لجنتك ولكن ايه لمحبتك زعمت دعم زعمت بليلى بليله زعمت كذبا والحق أن الذهبي حتى حتى لا نضرها هي الحق أن الزهبي أبطل القول عن رابعه يعني قال لم يصل إستاذ صحيحا على عن ربع أنها قالت بذلك لكنهم يتداولون هذا الكلام لأن ربع العدوية كانت تقول تقول ما, ما, ما عبدتك خوفا من نارك ولا, ولا طلبا لجنتك نقول طب أأنت أفضل أم زكريا ويحيى ومريم وهؤلاء الأنبياء قال فيهم الله علاه يدعوننا رغبا ورهبا يدعوننا رغبا رغبا رغبه فيما عند الله جل وعلا ورهبا خوفا من عقاب الله جل وعلا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الملائكه سايحين الذين يعني يلتفون حول طلبة العلم او مجالس العلم يصعدون يعرجون الى الله جل الحديث الطويل يسألهم هو اعلم بهم ماذا يقول ماذا يسألون قالوا يسألونك الجنة وبما مما يستعدون يستعدون بك من ان اشهاد اني اعطيتهم وعاستهم من, من النار هذا هذا حال المؤمنين الخلص لله جل في علاء يدعون الله على رغبا ورهبا فلا بد من الرجاء مع الخوف وقد قال العلماء في مسألة الرجاء هو ان ترجو الله ربك سبحانه جل في علاء وتؤمل فيه الخير لمغفرة الذنوب والذلات والسيئات وايضا لجلب النفع والقرب من رب الارض والسماوت. هذا بالنسبة لمسألة الخوف والرجاء والرجاء الشطر الثاني للخوف والرجاء أيضا كما قال العلماء قد يكون على التوحيد وقد يكون على الشيك فمن أمل في غير الله فيما لا يستطيعه إلا الله في علاه فقد وقع في الشيك فمن أمل في غير الله فيما لا هذا قيد لابد أن تعلمه فمن أمل في غير الله دل في علا فيما لا يستطيعه الا الله جل في علا فقد اشرك بالله فقد اتخذ ندا من دون الله دل في علا فيما يؤمل انت فيما تحاذر ان كنت تحاذر من الخوف الخوف من غير الله جل في علا فيما لا يستطيعه الا الله جل في هذا شرك جعلت لله ندا في هذا الخوف نفس إذا ااملت في غير الله جل في علا وطبعا أنت ترى الان كثير من الناس وكثير من العوام يؤملون الخير كل الخير في النبي صلى الله عليه وسلم مقبور الان والدلال على ذلك كثيره سؤال النبي صلى الله عليه صريحا والاستغاثة بالنسبة صريحا وأيضا طلب المدد من النبي صريحا كل ذلك تأميل الخير في النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم فيما لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا يستطيع قال الله للآ seats امرا اياه أن يقول قل لا أأملج لنفسي نفعا ولا ولا ضرًا إلا ما شاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال قال أنا نبي الله أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل به لا أدري ما يفعل به حتى لما قال لن تدخل جنة بعملكم قال ولأنت قال ولا انا إلا أن يتغمدني الله برحمته فيؤملون خيرا في غير الله دل في علا والمؤمن يؤمل الخير من الله دل في علا يؤمل الخير من الله دل في علا فيما لا يستطيعه إلا إلا الله وقد يؤمل الخير من البشر نعم لكن بقيد وضابط بينه قبل ذلك كثيرا حاء حا قاف إذا صحك أو حاء خلينا باب الله بـ بحا... ما شاء التفخيم ولا ما خلينا في هؤلاء حاء حا... إيش طيب حي حاضر ها قادر حي حاضر قادر أنا وأمل وأمل في أخي أن يقف معي في الضائقة التي نزلت بي وأن يكون خير عون لي على قول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا على قول وسلم الم كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون شيعون أخي الموم الموم الكلبون المرصوص أنا وأمل في خير في ما يستطيع وأمل خيرا في المعلم أن يعلمني ما جهلت وأمل في خير فيما يستطيع فقد يؤمل المرء في البشر خيرا لكن بالضبط المعلوم في هذا الباب انه حي حاضر قادر لكن أن أنت لو تؤمل في البدء ان يعلمك ما جهلت من فروض الصلاوات والطاعات أنت بذلك تكون قد أشقت هذا تأمل في غير الله فيما لا لله في ما يستطيع الله لله قد يستطيع الناس تعليم الناس اهو يستطيع البشر لكن يستطيع الحي اما هذا الميت قد لا يستطيع شيء فمعنى ان تفعل ذلك وتؤمل فيه الخير فتص... طبعا تؤمل فيه الخير معنى عشان تفهم هذا الكلام هذا دخلنا في حيز ايش يا صبري ولن تأتي بها لان المفاجأة تطعبك ايش هذا دخلنا في حيث قلت تؤمل في البدا وان يعلمني ها. ما هو الشيء اللي احنا قلناه. ها. ممتاز هو عايزه غلاية يقعد يشرب شوية شيء ويقعد يتعرح جاي عشان بعد كده المساله المسألة مسألة ربوبية الآن المسألة مسألة اعتقاد لأنه لا يمكن أن يؤمل فيه هذا خير ولا. ما صرف شيئا الآن صحيح؟ على أن بعض العلماء يقولون لمحه الإلهية موجودة لان عم الرجاء عمل قلب فيكون فيه التأميل فيه فيه التفاته قلب فتكون الهيه لكن الظاهر في هذا الباب هو إيه؟ الأمر الاعتقادي في الربوبية على أساس أن المجلس هنا لا يملك هذا الباب ولا يملك أن يعلمك وإن كان حي يعلم وإن كان الحي ونظر على الطرفين لو كان حيا لقلنا يتعلم منه ويأمل الخير في هذا الباب وأيضا لا يلتفد إليه وهو يعلمه أضبط الأمور وأمل خيرا في الراقي الآن مثلا كما حدث معي أمس ما انتهت من درس قلت لساء والوقت طويل المشاكل لا تنتهي مع الإخوة والطلقات الآن الحمد لله ما شاء الله ويقاطب الله المسألة من أمريكا إلى هنا طلقات وأنا جالس في السنترال في هذا الباب وبعدين أنا اتصد بها وقت تتكلم من أمريكا ستطلق من زوجها فجالي ثلاث تلف تلفونات كلها طلقات دي بينونا كبرى دي أصلا ممكن طلق رجعي فقالت ما شاء الله هي المسألة وصل من هنا لهناك طلقات قلت نعم هذا لأنه فساد القلوب انتهى السنه لم تنتشر البدعة انتشرت الديانة قلت بد يحدث هذه الطماط الامر ذهبت فوجدت يعني من يعني يحتاج إلى الرقية او القراءة فقرات مصروع فهل الآن المصروع هذا الملبوس الذي فيه ما فيه من السحر أو من الجن هو بيؤمل خيرا في من؟ في الراق نحن نقول له شريطة, شريطة إن أردت علاجا حقا الشريطة الأولى والأساس في هذا الباب عدم التفات قلبك لمن؟ للراق عدم أن تؤمن الخير هو الآن وتأميل الخير رجاء وهو عمل قلب لو زاد عن حده صار اتفاة قلب والاستفاة القلب يدخل في الشرك يعني هو يقول لك لو لم يرقيها فلان يبقى لا شفاء بالضبط بالضبط كما أن تقول عملية القلب المفتوح لو مش هيعمل العملية دي هو الطبيب الفلاني يبقى إذن المسألة طب هذا وزنه أسقل منه الطبيب الفلاني سين من الأطبة أرقى منه, ارقى منه شهادة ارقى منه خبرة لا ما في إلا هذا إذا قل هذا الكلام علمنا أنه لما أمل فيه الخير رجى بقلبه والتفت بقلبه إيه إليه فقد يرجو بقلبه دون التفات وهذا المطلوب يرجو دون التفات في حي الحاضر حاضر قادر فإن, فإن كان الرجاء في الحي الحاضر القادر بالتفات دخل في الشرك طبعا وعندما يدخل في الشركة هنا لا يمكن أن يدخل في الشركة الأكبر لتفهم لأنه في النهاية إنما عندما تسأله يقول الذي, الذي ينفع ويضر الذي يشفي ويمرض هو من هو الله وعلا لكن هو التفت للسبب دائما قلت لكم اضبط مسائل اللي هي في هذا الباب عدم التفات القلب عدم التفات القلب فقد يؤمل ويرجو المرء فيما يؤمله في الخير بحي حاضر قادر في الدنيا فيما يستطيعه الإنسان ولا يكون شركا يكون مباحا ومع لغز سبب مع عدم الالتفات لمسألة القلب. والإنسان أعظم العبادات عبادات القلب هو الرجاء في الله. لأنظر على يحب منك أن ترجوه ويحب منك أن تنكسر وتظهر ضعفك له فيعطيك فوق ما تؤمن. يعطيك فوق ما والذي يحمل الإنسان على هذه العبادة الجليلة. وأنا انا انا ممكن أسأل الإخوة واحد واحد. من منكم تمرس بقلبه؟ في هذه العبادات لله در فعاله لأنا رأيت كثيرا من من يدرس العقيدة لا يفقهون شاء في العقيدة لا يفقهون شاء في العقيدة لا أقصد لا يفقهون سين وصد سوي عين. قد يعلم وإن كنت وأنا أيضا أقول العلم فيها ضعيف لو وجدت هذا العلم النظري صعب جدا صار العلم إيش؟ التمر... التمرس القلبي التمرس اللي هي العلاقة علاقة علاقتك مع من فوق العرش غير موجود غير موجود وهذا الذي يضعف شخصيتك انت لو تدري وانت في الساحه تكون وحدك تغرب والجميع عليك ما الذي يجعلك تقف صلبا صلبا بهذه الطريقه امران ما هما ممتاز لا. امران انا تدهشون منه اما مجنون واما حقا تمرس العقيده فقط اما مجنون لو خاصة ما فاهم حاجة من اللي دواء ممكن يفكر الناس كلها معاهم هم ايه عليه مجنون ماشي بشيء مجنون واما ان يكون حقا الله تعالى رزقه ان يفقه فيعمل بهذا الثقة يتمرس العقيدة وتعرفون كان بعض طلبت العلم واحد بيكلمه فاضل قال له شوف انتم عندي جميعا لا ما تستطيعون شيئا الشيء الوحيد الذي يجعلكم تتمكنون معصية لنفسي فقط المعصية فقط هي التي ممكن تجعل الإنسان تضعف جانبه فلا بد أن يقلل من المعاصي لكن غير كده التمرس العقيدة أن أنت الآن من منا كشف عن قلبه في التوكل الحق في اليقين الحق في حسن الظن بالله حق في الخوف من الله في الرجاء من منا تمرس ذلك فهنا الآن نقول أن الإنسان لابد أن يتعبد لله بهذه تطبيق العقيدة أهم هي أهم مراتب العقيدة ليست المسألة على النظر فقط ولذلك ان بها دروس خاصة كاملة وهي إيه؟ الأسماء الحسنة وكيفية التعبد بها أثور الأسماء الحسنة وكيفية التعبد بها لله جل لا في فهنا الآن الإنسان يؤمل في ربه خير وهذا الذي يحبه الله من العبد وأن يغلب الرجاء على الخوف أن يغلب الرجاء على الخوف وإن كان بعض العلماء يقول لا في, في, في, في العافية يغلب الخوف على الرجاء حتى يكون منعا عن لكن تغليب الرجاء هو الأول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أن تدعو تقول الله من يسألك العفو والعفا في الدين والدنيا عريش وهذا نصع بها العباس وكان النبي السلام يؤمر خيرا لما جاء الرجل ويشارب الخمر وأكثر ما يؤت فضربه خالد بالنعل ثم قال لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤت فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تعين عليه شيطان والله ما أوراه إلا يحب الله ورسوله، فهنا أن تجعل القلب في رجاء تام بالله لا لفعله، والذي يهيد مشاعرك الرجائية في قلبك للتقرب من رب الأرض والسموات، أن تنظر وتكشف عن معاني إكرام الله وإحسان الله لك، أن تنظر لله بصفة الإنعم والإحسان. كم وكم قد رفع الله عن، قد رفع الله لك دعاء فاستجاب لك، كم وكم قد غفر الله الزل، كم وكم قد ستر الله العين، كم وكم قد رزق، قد أعطى. قد فرج قد رفع قد مكن والله دل في علاه. كم ابتلى ليمكن وكم ابتلى ليرفع كم وكم لما الشافعي المرء الشفعي قال لن يمكن حتى حتى يبتلى كم وكم تنظر نظره ابو محيصة لاحسان الله دل في علاه. شهود العرفان شهود الكرم والجود بأن الله دل في علاه يستحي منك أنت وأنت ترفع يديك كما قال الله عليه وسلم الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل لا يغضب عليه الحديث فيه كلام هذا الحديث اسناده فيه كلام وفيه شذوذ لكن هنا في هذا المحل يمكن أن نستأنس بمثل هذه الروايات كم وكم قد قمت ليلا فرفعت يديك فرزقك الله رزقا لم يرزقه أحد ما هذا الرزق الذي لم يرزقه الأحد الأنس به ترفع اليد طلبا للدنيا فيعطيك الآخرة قبل الدنيا تأنس بربك تدمع عينك نقاء العلاقه بينك وبين الله تعالى تكون العلاقة بيضاء نقية ورب العزة إن أتيت ورزقت هذا لا تقسمنا في الوقت ذاته والله ما أريد جنة بل أريد أن أكون في هذا المجال فقط لأنك أعظم من أهل الجنة نعيما كلما تنعم بالأنباء بالله لا في هذا الرزق شهود الإحسان عندما تكون لحظات وهذه لحظات, لحظات قليلة جدا في حياة المرء كلما صدق الله دانا في كلما نقطع ما بينه وبين الله دانا في كلما رأى الله منك أنك تقدم محابه على محابك ترى الصفاء هذا وكم وكم قد ضاع من هذا خير المحدث يقول ذلك ضاع وضاع هذا الخير من الإنسان لأنه شوش جعل العلاقة فيها كذر ليست نقاءا لكن أنت بشهود الإحسان وشهود, وشهود العطاء وأن الله جاء على قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت يا عبادي كلكم معايا إلا من كثوت يا عبادي كلكم مذنب تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فشهود هذا الإحسان يؤملك في ربك خيرا وترجو الله خيرا الرجاء أيضا من ذلك شهود مظاهر الربوبية في الرزق والقوة والقدرة والمنع فأنت إذا رأيت بأن الله دل فعلا يملك خزائن السماوات والأرض الله دل لا ترجو غيره كما قال الله قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفذ في رؤى الروح والأمين أن لن تموت نفس حتى تسوف أجلها ورزقها إذا أنت لن تكون ذليلا أبدا قط إلا لربك لله في علا ومن ذلك أيضا شهود الربوهية صدق الرغبة فيما عند الله دل في علا إن كنت صادق الرغبة حقا فيما عند الله دل في علا فإن هذا الصدق يحركك دائما إلى القرب من الله كلما بتعفت كلما اشتقت كلما بعت كلما اشتقت ولذلك الرجل الذي جاء عليه وسلم عندما قسم له الغنائم قال ما بايعتك على هذا أنا بايعتك على ان أنزل تحت الوغة فأضربها هنا فأدخل الجنة قال اصدق الله اصدقها انتهى اصدق الله أصدقه. صدق الرغبة فيما عند الله جل في علاه وإن راى الله من قلبك الصدق في ذلك نلت ما اردت أما رأيت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن منازل الشهداء لا يصل لها كل الناس وكل من تمنى لمنها لا يصل إليه منهم من يموت على السرير منهم من يموت غريقا صحيح لكن قال إذا صدق الله في هذه المنزلة أنزل الله المنزلة ولو مات على على سريف لانه صدق ربه جل في علاه صدق الرغبة تؤمل تدع الإنسان يمتلك قلبه رجاءا وتأميلا في ما عند الله جل في علاه. وإن كنت حقا ترجو ربك فعلامة الرجاء الصادق أجيبه ممتاز العمس لأنك لو كنت ترجو وتؤمل ما عند الله حقا فإن الله ربط أناط ما عنده به. الصلاة الكونية بأسباب قال وأن تلكم الجنة أورستموها بما؟ بما كنتم تعملوا بما كنتم تعملوا ولا يشوش علينا عليه وسلم لا يدخل الجنة احدكم إيه بعمل ليست ليست على سبيل المقابلة نحن لسنا معتزلة المسألة أن السبب لتنال الجنة هو العمل ودخول الجنة أصالة برحمة الله لأنك بعمل بعملك لا يمكن أن تستحق الجنة أنت لن تفي ولم تفي بنعمة من, من الله الذي الفعل في كل أعمالك ليلة نهار صباحا مساء لو صمت نهارا وقمت ليلا لا تفي بنعمة واحدة وهذا الذي في الحديث الذي فيه بعض الضعف المعنى صحيح برجل كان يصوم النهار ويقوم الليل فلما وقف أمام الله الذي الفعل قال ادخل جنة برحمته قال لا بعملي غره عمله فقال الله تعالى نعم بعملك ذنه عمله وزنه ايه نعمه واحده اولا قرره بالنعام قال من اجر لك الانهار قال انت قال من اينع لك الثمار قال انت قال من قوى بدنك على العباده قال انت هو الذي وفق من الذي ايقظك بالليل من الذي قال انت ويقر المرء بنعم الله قال اذا خذوا نعمه واحدة نعمه العين نعمه البصر في كفه والاعمال في كفه فرجحت نعمه البصر حتى قيل له الى النار على فوهه النار وقف فقال ما يوقفك. قال انتظروا رحمته. قال إذا نصل جنب رحمته. قال برحمتك ولم يتعد هذا الباب فإن كنت حقا تبج رحمة الله دلل على ذلك والدلال على ذلك صدق العمل قال الله تعالى في الذين يدعون يبتغون لا ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا أيضا قال الله تعالى من هو قانس أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ها ويرجو رحمته ها الترجمة الصحيحه قانت انا الليل وانا النهار قال يرجو ويرجو رحمة ربي ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران الحصين حسين أبو عمران لما قال له كم تعب؟ قال سبعة قال ستة في الأرض واحد في السماء قال ما الذي تجعله لرجاء رغبتك ورغبتك قال الذي في السماء قال أسلم يا حسين فأسلم فبكى أمر الغرض المقصود أنك ترجو, ما ترجو بما عند الله جلال فعله فلا بد أن تكون الصدق في الرجاء وصدق الرجاء ترجمته صدق العمل مع الله فعله فيما فعله فيما استطعت ولو أتيت بالفرائض فقط وانتهيت عن المحرمات فأنت ترجو ما عند الله جلال بل أنت من أولياء الله الصالحين بل أنت من أهل الجنان وليس هذا من عنديات نفسي لأن ضمام أو غير ضمام لما جاء المسلم يسأل عن الإسلام قال خمس روات في يوم والليلة قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع ثم سأل عن الذكاء عن الصوم يقول لا إلا أن تطوع قال والله لا أزيد عن هذا ولا ولا أنقص فقال المسلم في بعض الروايات من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا إذن صار من أهل الجنة بل صار ولي ما الدليل حريص توافق أن تخالف أولا توافق توافق يا انت خلاص لقيت يا غلاية توافق توافق ولا تفارق وتخالف توافق مش الدليل مش ممتاز لكن انا اريد الدليل انت جبت الدلالة وانا اريد الدليل هاي. اي عنده عنده فانا هأخره ممتاز مش منه اي دليل وخلاص انتم حول الدليل بقول الدليل انتم تأتون بالدلالة انا اريد الدليل خلاص خلاص, خلاص. مواجه شائد ده الدلالة حبيبي الدليل النص من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب وما كأن سائلا يسأل ويقول وما للولي فاجاب الله ها وما تقرب الي عدي بأحب الي مما افترضته عليه يبقى ما الذي ادى فراج يكون ولي, ولي. ويكونوا أيضا محبوبا لدرجة درجتان الدرجة الأولى درجة المحبة وهذه تكون بالفريضة وانتاع المحرم فقط, فقط دون زيادة ولا نقصان والدرجة الأخرى هي الارقى الأرقى والأسمى درجة ايش المحبوبيه وهي ولا زال عبد يتقرب إلى حتى وحبه هذا أصل الدليل في, هذا في, في, في النص في, في ولاية من أدى الفريض وانتهى عن المحرمات هذا بالنسبة للكلام على مسألة الرجاء وأن الرجاء لا يكون إلا من الله دل وقد يكون في من يعني يملك شيئا حي حاضر خاضل بهذا الضابط العبادة الثانية، العبادة الثالثة من عبادات القلب التي يقع فيها شرك وأيضا فيها ما فيها من السقوط المدوي لكثير منا حتى في الوسط الملتزم الكلام على التوكل، كلام على التوكل من من, من, من أرق مقامات عبادات القلب التوكل والتوكل لغة هو الاعتماد والتفويد الاعتماد والتفويد وكلت أمر إلى فلان يعني جاءت إليه اعتمدت عليه وهذا التوكل وهو اعتماد القلب من أرقى العبادات كما كما سنبين هو مطلق التفويد ومطلق الاعتماد والمتوكل هو الذي يعتمد قلبه على أو يعتمد قلبه على من وكله وفي الاصطلاح التوكل صدق اعتماد القلب على الله وحده بالذات التوكل لا يصح التشريك فيها بحال من الاحوال كما قال بيت. صدق اعتماد القلب على الله وحده لا شريك له صدق القلب على الله وحده لا شريك له وقيل التوكل هو تمام الثقه في الله اذا رجعنا الى نفس الامر وقيل وهذا هذا تعريف باللازم لانه المتوكل حقا لابد ان يكون قد وثق في ربه لذلك فوض له الامر وقيل التوكل محض الاستسلام التام القلبي لربه لله في علاه فكل هذه التعريفات لازمه لقولنا صدق اعتماد القلب لله لانه اذا كان صادق اعتماد قلب لله دل في علاه كان واثقا بربه محسن الظن به مستسلما ويكون مستسلما استسلاما تاما لله دل في علاه والوكيل اسم من اسماء الله دل في علاه الوكيل اسم الاسماء الحسنى والوكيل هو الكفيل ولذلك قال وي ويريد وان يريدوا ان فإن حسبك حسبك الله وحسبك يعني كفيك وهذا من التوكل جت منين في قول الله وعلا ومن يتوكل على الله اكمله فهو حسب كفيله كفيل سبحانه وجل في علاه فالوكيل هو الكفيل القيم قال الله جل في علاه فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فهناك كفايه مع الوكاله بالكفايه والتوكل عبادة بل هو من أجل العبادات التوكل من العبادات القلبية بل هو من أجل العبادات القلبية اولا هو عبادة لأننا قلنا بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وارضاه اذا إذا وددنا الله أمر بها علمنا أنها عبادة قال الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون أمر بها والله لا يأمر إلا بما يحب إذا التوكل من العبادات أيضا قول الله لله في علام أنه قال وعلى الله فتوكلوا أمر هذا أمر مع شرط وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فهنا شرط الإيمان بوجود التوكل دلاله على الركنية لا يعني دلالة هذا ركن في الإيمان يعني لو خال القلب من التوكل لم يكن مؤمنا لو خال القلب من التوكل اصلا وكمال واجب وكمال مستحب لم يكن مؤمنا فشرط صحة الإيمان عمل القلب بالتوكل على الرحمن سبحانه وجل في علاه لذلك قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال الله تعالى في علاه إن كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين إن كنتم مسلمين تدل هنا على مسألة الإيمان والإسلام في مسألة إذا شمع فقال قال الله جل فعلان إن كنتم امنتم بالله حقا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين لكن هذا لفتة عظيمة جدا في الآية ما هي بالذات لما يتكلم في التوكل قال إن كنتم امنتم بالله حقا فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين طبعا تعالى ممتاز لكن ليس هو الاجابه ممتاز ممتاز نعم زين توقف لكفف وهذا ممتاز نعم لكن ليس ما اريده هنا ممتاز راحت غلايه راحت شوفوا وعلى الله فتوكلوا ان كنتم امنتم بالله فعليه فعلى الله لا إن كنتم آمنتم بالله فعليه فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين اللطيفة التي جاءت هنا في الإسلام مع الكلام على التوكل على أنها محض استسلام لأن المفهوم من الإسلام هو تمام الاستسلام لله جل في علام إيه كانت عندك أصدقك وأنت أصدقك قال الله جل في علام إذ قال له أتلم قال اسلام استسلمت فهنا لله يلفت الانتباه رب كذا الله في علاه أنك لو كنت حقا متوكلا فلابد أن تكون تماما مستسلما تماما مستسلما ومعنى الاستسلام هنا إيه؟ أن يصل بك التوكل إلى ها غلاية ما هو استلام منضبط صح لكن ها ممتاز يعني إيه بترجمها بكلمة واحدة ممتاز الإجابة أنت وفق وفقت لها ها. قال يعني ما أصابك لما يكون ما هو بس ما هو الاستسلام يصل بك إلى ما هو أرطى ممتاز تمام الرضا بالله هذا شعلان ما هو عبادة التوكل أفضل ما فيها أنك تصل إلى الرضا أنا ايه مع الإخوة في العالم ده أنتوا سلفي ده هي دي أهم حاجة فيكم فهذه العقيدة التامة في هذا الباب يصل بك حسن التوكل إلى تمام الاستسلام لذلك ابن تمام يفتش عن ذلك هذا لفتة الامب... هذا العلم ابن تمام يقول من تمام اليقين في الله حسن التوكل عليه قبل الفعل والرضا باختياره بعد الفعل هذا حسن لغير التوكل يجرك إلى تمام الاستسلام لترضى عن ربك الرحمن ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه والإسلام دينه وبمحمد نبيا ورسوله وقد قال الله جلت على وعلى الله فليتوكل المؤمنون وأيضا قال الله جلت على فاعبده وتوكل عليه وهذه أيضا لفتة عظيمة جدا في الآية فاعبده وتوكل عليه غلاية ها والتوكل عبادة ممتاز فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه ممتاز معناها إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده فإنك إن تقدمت لا بد أن تعان عليها لأن العبادة لا تستطيع أن تأتي بها إلا بربك أما رأيت أن الله جل في علاه قال عن الأنبياء الرفعاء النبلاء وأوحينا إليهم أكملوا فعلا خيرات اذن عباده لا لها من ايه من استعانه والاستعانه تمام التوكل عبادة لابد لها من استعانه لأن ذلك ابن القيم يقول ارقى منازل اياك نعبد اياك نستعين هي ايه منازل التوكل منزله التوكل أنا ما يعني حكمل بس جزئيه العبوديه هذه في الادله عشان ما نزعش عليكم كثير قال الله جل وعلا انما المؤمنون انما اسلوب حصر وانظر كيف ان الله جل وعلا جعل التوكل من اعظم من اعظم الوائلات التي يرتقبها بها المرء إلى رب الأرض والسماوات. قال إنما الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلأ عليهم وإذا تلأ زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال وعلى ربهم يتوكلون. هذه هذه أيضا من الدلائل على أن التوكل ايمان التوكل عبادة من العبادات. وأيضا من من السنة كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب ولا عذاب. فإن نظرت على الفعل الذي قدموه ليحضر كل واحد منهم بهذه المنقذة العظيمة ما وجدت إلا إيش؟ إلا هذه؟ هذا العمل العظيم واتقى الله جل وعلا الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون يستين هنا للطلب لا يسترقون ولا ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يعني جماع الثلاثة وعلى ربهم يتوكلون ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه اناس افئدتهم كافئده الطير قال علماؤنا افئدتهم كافئده الطير امتلأت توكلا على الله امتلأت توكلا على الله اذن هنا عباد لانه جعل الثواب لهذه العباده ايش الجنه والدخول للجنه من اول من اول وهله وايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروحو بطانا كل ذلك ادله على أن التوكل عباده لله جل في علاه التوكل أقسام. اقسام التوكل اقسام ثلاثه القسم الاول التوكل المحظور الذي نخشى منه التوكل الشركي وهذا التوكل هو تمام الاعتماد على غير الله فيما لا يستطيع الا الله تمام تام الاعتماد على غير الله فيما لا يستطيع الا الله فعله وهذا نعوذ بالله من الغفلان أن يعتمد ان يعتمد قلبه على جلب المنفعه ودفع المضره سواء في البدن أو في الرزق او في الصحه او في الأموال أو في الأولاد فيعتمد في قلبه على الجن أو على الولي أو على الملك أو على النبي كما يعتمدون على النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور كما قلنا يكون في الحوالك ويقول مدد يا محمد يطلب المدد اعتمد قلبه على ميت ومحمد ميت صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه قد قال الله جل في علاء إنك ميت وإنهم ميتون كيف وقد قد وقد وقال الله يعني عليه روحه أمر آخر هذا أمر غيبي لكن هو في حقيقة الدنيا هو إيش؟ ميت لا يملك نفعا ولا, ولا ضرا أو يعتمد على الجن يعتمد على الجن في جلب المنفعه ودفع المضرة كما, كما, كما اعتمد هؤلاء أصحاب الطيلسان على من؟ على الدجاج وهذا أكبر الدجاجله فيعتمدون عليه في الرزق وجلب الخير ودفع المضره ولذلك آمنوا به هو الدعاء النبوة ثم ارتاقب عليك وادعى الربوبي وإذا هم قد آمنوا به لجلب النافع واعتمدوا عليه لجمع النافع ودفع ودفع المضار وزعم لهم جنة ونارا فصدقوه على على ذلك هذا الاعتماد الشركي هو تمام الاعتماد أيضا من أنواع التوكل الشركي الاعتماد بالقلب على الأسباب التي قد أمر الله بها أن تؤخذ به يعني مثلا يعتمد بقلبه على حي حاضر قادر في شراء سياره في شراء بنايه في شراء ارض والتفت القلب اليه هو وكله لاشتري له لكن قلبه التفت اليه لذلك ترى كثير من العوام يقعون في الشرك بهذا القول يقولون تصريحا توكلنا على الله وعليك نعوذ بالله ناخذ ذلك الارق فقها طبعا كان الله عليك دي ممكن تدخل في شكل اكبر لانه جعله لله ايش جعله لله ندا الارقى بقى فقها اللي, اللي الموسط الملتزم شغال بيه توكلت على الله لا لا تقل وعلي خالص ثم ثم قلنا شركه ايضا يا حبيبي يعني حتى في هذه لا تقال وكثير من يخلون يقولون تزمين يقولونها تفقها وهم لا يفقهون انها شرك لما لاني قلت دائما الاعمال القلبية المحضة لا يجوز بحل من الاحوال التشريك فيها الاعمال القلبيه المحضه لا التفات فيها جاء الشرع بسياج عظيم لعدم الالتفات نعم لعدم الالتفات لابد من ان يكون تمحيد ميل القلب لله جل وعلا فان مال القلب للمحامي في القضيه الفلانيه وبراعه المرافعه فقد وقع في الشرك قلت لكم إن يوسف عليه السلام قال اذكرني عند ربك قال بعض العماء التفات يسيرة في القلب فكانت العقوبة فإذن هذا النوع الثاني بعدما أخذ بالسبب حي حاضر قادر مع ذلك التفت له كان هذا من باب الشرك وإن كان شركا أظهر وإن كان شركا أظهر لأنه أيضا لن يصل إلى ما يريد المسببات منوطة بالأسباب سنن كونية وقد تتخلف فهموا؟ الأسباب منوطة المسببات منوطة بالأسباب يعني النتائج مرهونة بالأسباب من باب السنة الكونية أريد الولد نام في الصحراء وعتيك ولد أصفر اللي هو رجل الرمال اللي احنا عايشين بعد الوقت عملين يستعبطوا الناس في كل حاجة الرجل العنكبوت، الرأي الرجل الكلب الرجل الذئب، الرجل الرملة الرجل طلعوا كل هؤلاء الرجال سبيدر مان المهم الم الخليط الكبير في مثل هذا لو, ما لو نام في الرمال سيخرج ولدا سيأتي بغلد أبدا لابد إيش من الزواج ثنة كونية كما سنبني في مساءة الأسباب ولأخذ به الأسباب لكن إذا اعتمد القلب عليه التفت القلب إليه وقع في إيش وقع في الشرك ولذلك هذه اللطيفة العظيمة من الثنة الكونية أن الله على أناطى المسببات بالإيش بالأسباب ارتباط المسببات بالأسباب ومع ذلك قد تتخلف طب ليش لباية ربوبية الله ممتاز ما بعدها؟ ما, ما, ما بعدها؟ التمحيد ممتاز يعني ايه؟ انت وصلت فتخل تلج هذه الجزئية لتعلم انه وجوبا بد لا يميل القلب الا لمن؟ الا لله لانك تعلم بان السبب قد ايش؟ يتخلف قد يشرب السم ولا يموت هذا محض العباده يظهر هنا فالله جعل لك ذلك لتفقه ان ما بالتوكل اعظم الابواب تعلم بأن الله قد يجعل المسببات تخالف الاسباب وقف خالد وقال العامل الروم بدل القتال اشرب السم امامك ولا يؤثر فيه وترجع قال افعل اذا اخ جامع كما قالوا لما خالد خلاص و و و يعني به كانت رؤوس الروم تطير فقال لك الله يرحمنا منه فقال نعم انا اوافق فاخذ السم شو التوكل على الله شو علي ويعلم ان السم سم ناقع قاتل فاخذه وقبل ان يشرب قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض السماء من منكم وصل إلى هذا؟ وشرط فلم يحدث شيء لماذا؟ قمة اليقين تخلف السبب عن إيه؟ عن مساءه. تخلف المسبب عن السبب صحيح؟ لتمحيد التوكل على الله وهذا الذي يجعل الإيمان في القلب يجعل المؤمن راسخا ثابتا كالجبل الأشم فانت كلما وددت نفسك بترتجف لما تسمع هوهوة الكلب ادخل في القلب شوف إيه اللي فيه لما ترد يعني شده وحدة من الناس يتلاحى بعض الناس وده هذا قام ليضرب وانت طبعا اختبأت خلف الظل والسطار فاعلم ان في الداخل في شيء وانا اتكلم على القوارع الاشد من ذلك عندما تكون في ساحة الوغة وانت يختل عندك الامور فارجع الى مسألة الايمان ابراهيم عليه السلام وثقوه وخذوا الاخديد لا اضرموا النار ثم بعد ذلك ألقوه في النار قال كما قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل تمام توكل مع حسن ضمن وثقة ويقين قال حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ماذا حدث مع إبراهيم تخلف المسابع عن السبب ولا ما تخلف؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على على إبراهيم كل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم إذن الله تعالى يبين لك أنه قد يتخلف المسبب عن السبب لتعلم أن المسألة دائرة بيد من بيد الله جل دالك في فيت فيتم التوكل لكن هو ترك غالب الأحوال السبب أن يأتي بالمسبب ليه اختبار للناس لأن الرجل لما يرى أمامه أن واحد زائد واحد ثابت اثنين أن السبب يأتي المسبب إيش هيفعل هيعتمد على على هذا السبب لأن الله يريد أن يخ يخرج ما عنده مكنون القلب في الإيمان فأما إن كان مؤمنا لا يلتفت ياخذ بالسبب ولا يلتفت كما سنبين في هذا الباب القسم الثاني التوكل في تصريف أمور الدنيا هذا التوكل المباح كالوكاله في المرافعه كالوكاله في البيع والشراء كالوكاله في الطلاق كالوكاله في البيع والشراء كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروه البارقي اعطاه درهما وقال دينارا وقال اشتري به شات فاشترى شات بالدينار ثم باعها بدينارين ثم اشترى بدينار شات اخرى ورد على الرسول ديناره ورد معه الشات حتى دعا له انا مستفادي وكاله وكان في الطلاق أن يوكل الرجل زيدا فان يطلق امراه فيقول انت طالق بل يوكل نفسها يكل ياكل الامر الى الى نفسها فالوكاله في الامور الدنيويه ليس فيها اثم شيء تقول وكلت الامر الى فلان وهي في الأمور التي يستطيعها لكن لا بد ان نقول في الأمور الدنيويه المباحه أيضا هذه مباحه ليس فيها اثم شيء ان ذهب الى البدوي قال وكلتك ان تطلق امراه التي عذبتني ففي الليل يقول اتاك البدوي ولا ما اتاك البدوي أنا تركت معه رسالة فإن كان وقع في إيش وقع في الشد يعني هو الآن اعتمد على غير, غير محله، حي حاضر ها قادر وقد تكون الوكالة في العبادة والأصل عدم التوكيد في العبادة قد تكون الوكالة في العبادة والأصل عدم التوكيد في العبادة منها اخراج الزكاة صدقات، كان العمال ممتاز منها الوكالة في الحج للمعضوب الوكالة في الحج للمعضوق، وهو أيضا بق في ضمن بق في في, إيش؟ في الزبح وفي غيره، فقد تكون وكالا فيه العبادات بما جاء به الشرع، وهذا التوكل كما قلنا في الأمور دنا، توكل التوحيدي، توكل الواجب هو تمام الاعتماد على الله ثلاثة أولا فيما يؤمل وفيما يرجو المر علاقة التوكل بالأسباب، علاقة التوكل بالأسباب. قلت التوكل من أعظم العبادات ولن يصل اليه المرء إلا بعينين جميلتين بعين القدر وعين, وعين الشر عين القدر القلب يميل كليتا لله جل في علاه ولا يلتفت لأحد قط وعين الشرع أن يأخذ بالسبب لأن ها المسببات مرهونة بالأسباب لذلك قال علماؤنا قال علماؤنا إذا التفات القلب للسبب شرك في التوحيد قطع في التوحيد التفات القلب للسبب قطع في في التوحيد ومحو الاسباب او الاعتقاد ان الأسباب لا تؤثر ومحو الاسباب عن تاثيرها قطع في ايه لا عدم الاخذ بالازلاف قطع في التشريع لكن القول بان الأسباب لا اثر لها قطعهم في ايه التوحيد في الحجمة لا الحجمة مع التشريع السؤال مش واضح التفاة القلب للسبب قطح في التوحيد وعدم الأخذ بالسبب قطح في التشريع وعدم الاعتقاد في تأثير السبب قطح فين ايوه ش هتاخد السبب نفسه على تأثيره في تأثير السبب ها في القدر لا في العقل يا اخويا يا فاضل في العقل اللي بيقول ان الطوبة هذه الحجر لم يكسر الزجاج فهذا ايه مجنون يقول ويقول لا ده الزجاج نعم انك... تحت يقول الزجاج انكسر انت الحجر ده مجنون قطهم في العقل مش كلهم علاقة التوكل بالأسباب علاقة وثيقه مرتبطة لا يمكن أن تنفك بحال من الأحوال لا يكون المتوكل متوكلا حقا إلا إذا أخذ بالسبب زعم أناس أنهم متوكلون على الله دل فعلا ولم ياخذوا بالسبب حتى قال ابن عباس هؤلاء المتوكلون المتوكلون عندما لم ياخذوا الزاده والراحلة عند الحج وقالوا نحن نتوكل على الله قال ابن عباس أنتم متواكلون ولستم متوكلين على الله جل في علاه والحق بأنه السلام ما ترك شريده ولا وريده في الاسباب إلا أخذ بها فإن أنه عندما أراد الهجرة وهو يعلم يقينا بأن الله بأن الله ناصره ويعلم يقينا بأن الله مسلمه وأن الله يسلمه من شرور هؤلاء ومن ضرر هؤلاء وأن الله جعله يحييه حتى, حتى يبلغ رسالته يعلم يقينا ويعلم أنه ما أحد له سبيل على النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أخذ وسلم يعني بالحيطة والحذر وأخذ بكل الأسباب لما أراد الهجرة جعلها ليلا ولما قام وخرج على الشباب الستة أخذ التراب وحث التراب في وجوههم وقال ودعنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد فأخشاناهم فهم لا يبصرون ولما ذهب إلى المدينة أخذ اتخذ خريتا يعلم الطرق جيدا حتى يعمي على أهل مكة عندما يصل إلى المدينة وما نزل النسلم في ساحة الوغى محاربا وهو أجع أشجع الناس على الاطلاق ابن الأبطال يقول إذا حمل وطئ كنا نتقي بمن بر... نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم لما فر الفرود عندما قال الله تبارك وتعالى ويوم حلين اذا عجبتكم خسارتكم وردهم فلم تؤذ عنكم شيئا وضا... و و وضاقت عليكم الارض وراهبت ثم وليت مدبرين ماذا قال ال... الراوي قال فوعل صلى الله عليه وسلم يتقدم ما يقول انا النبي لا أنا ابن عبد المصالب هو بأبي وحده يقول أنا نبي كذب أنا ابن عبد المصالب يا للأنصار قالوا لبيك رسول الله يا للأنصار لبيك رسول الله أجدع الناس ومع ذلك كان لا يحارب إلا بالدرع ويدعل على رأسه المغفر وذلك حلقة المغفر دخلت في وجنة نفسلم في غزوة, في غزوة أحد ودخل نفسلم فاتحا مكة وعلى رأسي المغفر بأبي هو وأمي فهذه فيها دلالة أن النبي كان يأخذ بالأسباب بكلية الأسباب بأبي هو وأمي أيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ما سافر إلى مكان إلا وكان معه الزاد وهكذا الصحابة الكرام كانوا يفعلون ذلك كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ترجمة ذلك ترجمة عظيمة في التطبيق العملي بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتبس في الغار هو أبو بكر قال أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فعلمه من سلم درسا في التوكل العظيم عندما قال له لا تحزن إن الله معنا يعني توكل استيقن بربك وتوكل على الله دل في علاه وأيضا أخذ الرسول بالسبب عندما كان في غزة بدر والله دعال قد بشره عندما رأى في المنان لأن الله دعال يجعل يوم يوم الفرقان بين الحق وبين الباطل وهو يعلم يقينا بنصرة الله دل في علاه ومع ذلك أخذ بالسبب أرقى من منزلة أبي بكر رفع يديه وهذا من أعظم الأسباب أسباب النصري الدعاء رفع يده دعيا ربه ورجيا إياه سبحانه جل في علا وأيضا من التطبيق العمل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نام تحت شجرة والسيف كان منوطا بالشجرة فجاء الرجل الكافف فاخترت الصيف ثم أوقع فأيقظ النبي فقال له من ينقذك مني ماذا قال توكلا على الله قال الله فايش اللي حدث سقط السيف فأخذ السيد فقال النبي السلام أنت من ينقذك مني فقال له كن خيرا آخر حتى أسلم الرجل بعدما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لكن الغرض المقصود قال الله فسقط السيف وهذا تعامل اليقين في الله حسن التعامل مع من فوق العرش هذا الأصل أصيل في هذا الباب وايضا فكان أن يدعو ربه دل فعله ويقول اللهم انت عضدي وانت نصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل هذا من أغضب الأسباب في هذا الباب موسى عليه السلام لما ذهب إلى سرعون ودعاه إلى ربه للفعلاء ثم أمر فرعون بالقوم وقال إن هؤلاء لشرزمة القليلون وأنهم لنا لغائذون وإن لجميع حاذرون فأتبعوهم مشرقين فقال القوم إن لمدركون ماذا قال موسى قال كلا, كلا إن معي ربي سأ والبحر أمامهم والعدو خلفه قال كلا إن معي ربي ساهدين فايش اللي حدث الأسباب نهار بعثوا فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ثم سار موسى من معه وجاء فرعون موسى أراد أن يضبق البحر حتى لا يتبعه فرعون قال له هذا ليس من عام أنت, أنت انت أنت وعدك ربك بشيء فكن على, على كلام الله كانت قال واترك البحر إيه رهوا لا شيء من هذا فدخل فرعون مستدرجا حتى اغرقه الله جل في علا من فوائد التوكل أو من عظيم ثمرات التوك التوكل الصبر عند الشدائد. واطلق عليهم نبأ نوح إذ قال القوم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي نوح وحده والقوم بأسرهم يريدون قتله. واطلق عليهم نبأ نوح إذ قال القوم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. فعلى الله توكلت فأجمع أمركم. قال فأجمع أمركم وش وشر ثم اقضوا إلي ثم لا أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا ولا تنذرون لأنه توكل على الله وقف, وقف ثابتا راسخا أمامهم فماذا حدث أغرق الله الجميع وأنجل نوحا ومن معه سبحانه جل في علام وأيضا هود عليه السلام قال إني أشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ولا تنذرون لا تستطيعون شيئا فكيدوني جميعا ولا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها لذلك يقول الله على مرسخا هذا الفهم الدقيق لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تكه وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يدرك بشيء لن يدرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أيضا من ثمرات التوكل على الله كله التوفيق في كل الأمور هود شعيب قال وما توفيقي إلا بالله لمن عليه توكلت وعليه قال وما توفيقي إلا بالله فمن رام التوفيق في الدقيق والجليل فليحسن التوكل قاعدة هنا تقال فمن رام التوفيق في الرزق في البدن في الحياة في الأخرة فمن رام التوفيق فعليه بالتوكل وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه وإليه أنيب أيضا من الثمرات العظيمة للتوكل هو الصبر على الإيذاء حتى يصل المر إلى النصر ورفع الغم قال الله جلال فعله عن الأنبياء وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن ما الذي قوى صبرهم حسن التوكل وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وأيضا من ذلك الوصول إلى الدرجات العلا في الآخرة لقول الله جل في علاه ولا أجل الاخره أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون لا سيما وأن النبي صلى قال سبعون ألفا يدخلون الجنة غير حسابنا العذاب قال الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا تطيرون وعلى ربهم يتوكلون وأيضا التوكل سبيل إلى محبة الله، فإن أحبك ربك كنت معصوما معصوما في في بدنك، في أذنك، في عينك، في كل شيء. قال قال قال, قال الله تعالى فإن أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبتش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لا أعطي يعني المتوكل مستهلا بالدعاء ولئن سألني لا أعطي أنى. ولئن استعاذني لا لأؤيدن وما ترددت في شيء أن ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءت ولذلك قال الله جل في علاه فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين من ثمرات التوكل كفاية الهم وتفريج الكرب كفاية الهم وتفريج الكرب قال الله تعالى في يتوك ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه في كل شيء ولذلك قال الله جل وعلا فتوكل على الله انك على الحق المبين فتوكل على الله انك على الحق المبين التوكل على الله جل وعلا يجر المرء ان يسير في الطريق المستقيم القويم إذا هذه المنزلة من اعظم المنازل ومن اعظم العبادات عبادة قلب قلبي الأصيلة بعد المحبة عبادة التوكل لذلك ردنا أن نبين ما لها وما فيها وأصلها الأصيل وأسها وأساسها حتى يتعلم المرء المكلف كيف يتمرس هذه العبادة الجليدة الإجابة على تكون بعد الصلاة إن شاء الله